بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت اوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا رحلتنا ستنطلق من بوابة الصعيد سنمر في هذه الرحلة على عدد من المحطات محطة الأم الرؤوم التي حفظت القرآن وكان لها أثر على حياة ضيفنا محطة الأخ الذي كان موجها ومؤثرا في حياتي هذا الضيف أيضا من محطات الحياة المهمة أننا سنجد تباينا عجيبا بين ذاك الضيف الذي درس الزراعة وعرف شيئا عن المبيدات والمركبات لكنه قال هو بأنه استفاد منها من أجل أن يلجى إلى فقه أبي حنيفة وكتابات ابن تيمية فما العلاقة بين الأرض والكتاب في رحلتنا من العلماء قامتان كبيرتان عظيمتان في أمتنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله والشيخ محمد متولي الشعراوي كيف أثر في حياتي الضيف جزء كبير من رحلتنا بين السماء والأرض قال عنه أحد الكتاب الأمريكيين بأن الضيف يسكن في طائرة أيضا في رحلتنا محطات علمية وفكرية سنلتقي خلالها بعدد من العلماء وفيها من الشخصيات المؤثرة والاحداث الشيء الكثير رحلتنا أيضا فيها خبرة إعلامية ودعوية وكتابية لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المقدمة لأدل فوائياكم ولكن بالتحديد إلى بوابة الصعيد وفي في الرابع والعشرين من شهر رجب من عام 1370 للهجرة الأول من شهر الخامس من عام 1951 للبلاد حيث تبدأ الرحلة مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا يا دكتور أهلا دكتور فهد مرحبا بك بارك الله فيك وفي مشاهديك احنا قبل ما نبدأ نتحدث عن الأسرة نعم. عمر أنت عبد الكافي الوالد شحاته الجد والاكمال خريفة محسب. هذه الأسرة موجودة في المينيا فقط؟ نعم. ما في, في قرية تلة. ما في آخرين؟ لا لا لا هذه يعني نشانة ربما تمتد إلى الجذور. آه في في في القرية. في القرية. نعم. طيب خلينا نبدأ على بركة الله المينيا بوابة الصيد. الداخل إلى المينيا يجدوا أن هذه البوابة فعلا بوابة كأنها تفصل. ما قبلها عما بعدها حدثنا عن المينيا في ذلك الزمان ذلك الوقت بالنسبة لكم تأثيراتها مرد الله رب العالمين وأصابي وأصدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد المينيا وإن كان يعني قديمة قدمة الفراعين حيث تل العمرنة وتون الجبل والأشبنين وهذه مناطق أثرية لها ألاف السنين وقد زرتها وأنا كنا نأخذون رحلات مدرسية في بعض المغارات في الجبل م. كنا إذا دخلناها فيها الوان كأنما الصباغ أو الدهان أو الملون فرغ من نزع ريشته الآن من, من من من نصاعة الدون وهي مهزومة سياحيا وعلى حقيقة ثم يعني نتقدم خطوات لنجد أمنا ماريا القبطيه من قبل من قرية حفن. في أبو قرقاص في على بعد 25 كيلو كيلومتر تقريبا من قريتي وهذا شرف كبير أن ماريا القبطيه عندنا من المينيا حيث ذهبت مع أختها سيرين إلى المدينة المنورة و اختامت ب... رسول الله صلى الله عليه وولدها إبراهيم يعني أنتم أهل المينيا أخوان ابراهيم نعم نعم نعم والمصريين عمتا نحن أطلع. بيننا أخوال وبيننا خقولة ونسبة أخوة. أخوة يقول سبحان الله أمنا هاجر مصرية وجد العرب اسماعيل فالحمد لله كان الشاهد يكون غزالي يقول أنا مصري عربني الإسلام آه فهذا تعبير لطيف آه ابن خصيب الذي بنى مدينة المنيا بنى المبنى الحديث يعني أيام الفاطميين كان كانت تسمى المينية؟ لا يبدو كان لها اسم آخر لكن, لكن كان اسمها منية بن خصيب آه مونية. لأن, آه لأن كان يتمنى الجوهر السقر بين القاهرة أن تكون هناك مدينة على ضفاف النيل فيها مواصفات ثلاثة جفاف الصحراء وخضرة الزرع وجران الماء الله فهذه الثلاثة فوجدت المينيا أمام هذا الجبل للصحراء الشرقية على مرمى البصر جفاف الصحراء ثم النيل الثر بخيراته وبجريانه سبحان الله ثم هلخضر. القرى الزراعية الممتدة من قرية تلة إلى الغروب عشرات الكيلومترات فأنا أرى أن حتى جود مينيا وأناسها ولهجتها يعني حقيقة ليست عنصرية ولكن يطلق عليها عروس الصعيد وهي كذلك مم. يعني حتى دكتور فهد مرة استضافني التلفزيون الأمريكي في أوقن الثمانينات وأنا في واشنطن فقال لي من آخر سؤال يعني أخ يعني أمود زيارة لك في أمريكا؟ قلت لا زرتها من قبل لكن هل رأيت شوارعنا الواسعة؟ والهايوي العزيه سبع حارات وهل وخل... رايت اوسع منه قلت نعم قد رأيت رأيت أوسع من شوارع حامره قلت نعم قلت عندي في قريتي في صعيد مصر الراجل قال اي متى ما في زموره في اطر مصر صعيد مصر عندنا في قريتي شوارع اوسع منه صحيح الشارع لا يسع يعني حمارين متقابلين <تصفيق> ولكن سعة صدور أهلها تجعلها أوسح شوارع الدنيا. الله آه <تصفيق> يعني وش كان أهلها يعمل في شيء غير الزراعة وزراعة من... وفيها نأهية يعني هي الألمونيا فيها كم من أهل العلم في التخصصات المختلفة هي مدينة تأنف يعني تأنس إلى العلم ويأنس العلم إلىها في جميع التخصصات أنا في كان في قريتي الصغيرة في طبعا. الخمسينات والستينات أربعة عشر مسجداً تعج كلها بدروس من اناس يعني ما يعرفهم الإعلام لكن يعرفهم رب بدع يعني حقيقة غرزوا في القرية الشيء الكثير والقرية ليست صغيرة لما نسمح قرية كانت عدد سكان القرية في الخمسينات كانت تربع على 150 أو مئتين ألف أولا أولا ولقربها من العاصمة من عاصمة المحافظة يعني لم تحول إلى مركز يعني او مدينة فكانت تابعة للمنية تابع المركز المينية العاصمة يعني على بعد 4 أو 5 كيلومترات وكنا نذهب إلى المدرسة الثانوية إلى مدينة المينية بالدرجات فليس هناك طالب من أهل تلة ذهيق قريتي والتلة هي الشيء المرتفع يعني مهو. وسبحان الله نذهب بال, بال بالدرجات يعني أنا إلى الآن يعني لا أقول الدرجة لكن يعني أجيدها <تصفيق> <تصفيق> بالفضل الله التلة طيب تلة تلين. هذه تقول إنها هي القرية التي أنتم منها نعم. وعرفت بالزراعة والعلم نعم نعم حدثنا عن التاريخ الذي يذكر لك 1370 للهجرة 1951 ولد الطفل عمر في اسره أظن تعدادها أربعة أخوة أو خمسة أربعة أخوة وبنتان وبنتان نعم نعم لكن مات لنا كثر يعني كان لنا أخي عثمان أو بكر عمر وعثمان وعلي فعثمان مات وأخي الأكبر محمد لكن اسمه مركب رحمة الله عليه كان جراح إظام مشهور واسمه محمد عيد لأنه ولد ليلة العيد فالأسرة يعني أعيد هذا اسم قد يعني يكون اسمه اسلامي بالمنطق فحطوا محمد فحطه محمد لكن اسمها مركبة كانت موجودة يعني م. الوالد العمدة يعني يعني يعتبر لأن بعد كده الثورة لما قامت ألغيت ال المدية وبصارت فيها نقطة شرطة يعني يعني لكن هو كبير القرية التي يعني بيتنا لم اعد منذ صغري إلى أن تركت البيت إلى أن, يعني إلى أن الحمد لله لا يغلق باب البيت الله أكبر. هذا باب مفتوح اولا كل المشاكل تحل في هذا البيت يا سلام. البنت التي مات ابوها عقد زواجها في بيتنا عندما تحدث مشكلة كبيرة في القرية وتأتي الأسر للتصالح في بيتنا سبحان الله ولذاك البيت مفتوح ومتعرف من الـ الـ الناس جيئة وذهابا لا يعرف لهذا البيت قبل لكن مثل هذه الحظوة ليس بالضرورة أن يكون صاحبها صاحب مال أحيانا يكون صاحب جافة حسب والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن لم نعرف ونحن صغار نحن نريد شيئا ولا نستطيع فهذا ما أقوله يعني ف... وكان أبي رجلا قليل الكلام وكان لا يحترم الرجل الكثير الكلام سبحان, <تصفيق> سبحان الله حتى لما أقفز على الأحداث يعني لما أول مرة يقابل يعني والد زوجتي الشيخ قصاي محب الدين الخطيب كان أستاذ قصير رحمة نطلع عليه حمالي قليل الكلام فأول مرة يجد يجد, يجد أقول هذا الرجل محترم هذا رجل يعني وافق <تصفيق> شنون طبقه لكن كان كثير العمل وكانت نظرة منه تترجم إلى أعمال عندنا أنا أرى أنه رباني سلوكا وإخوتي وأنا أعتب على كثير حتى من المنظرين الذين يظنون أن الكلام يربي لا والله التربية تربي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في في, في سكناته يربي إذا سكت عن شيء و و و وبعدين الذي يسكت أو يتكلم قليلا عنده ذكاء اجتماعي موظف يعني يوظف ذكاءه الاجتماعي وكثير من أهل العلم أي علم قد يكون عنده غباء اجتماعي أنا لا أتكلم عن الذكاء والغباء بمقاس أينشتاين لا اتكلم عن التصرفات الذكاء الاجتماعي قد لا يجيد الكثيرون آه فحقيقه آه ما رايت بابا مغلقا كان صفه الوالد رحمه الله عليه كان معطاء لدرجه انه يوصف بحاتم وكان اوصاني في اخر لحظات حياته وكنت بجواره يعتقد من 27 سنة تقريبا قلت أوصيني وصية قال أنا لما ودتك الجامعة في الستينات في مصر يقولون على القاهرة مصر نعم معروف آه. قلت قلت لي وصيني وصية قلت يا ولدي ضع المال تحت أقدامك يرفعك ولا تضعه على رأسك فيه فيهبط بك الله الله وأنا أقول لك الله يرحمه. فحقيقة هذه كلمة كان الشيخ تعالى لما أقول له هذا قال والله هذه كلمات تؤلف فيها موسوعات. صدقا رحمة الله صدق. عليه فالحقيقة كان جوادا بوقته جوادا بماله يعني وكان مهيب الطلع كان آه. له كاريزما هولا ضخم جدا طويل عارف الأرياف والبادية صح. المهم البسطة في الجسم ف... فكان يصلح بين الناس وكان متعلم ال... لم يكمل تعليمه ولو انه تولى مكان ابيه فلازم يعني يتفرغ لل... لل... أمودية لاداره شؤون القريه فكان سبحان الله العظيم العجيب انه كان ببناته بال... ببنا... اختاه يعني وكان ببنات العائله وبنات القريه الرحمة كلها تمشي على قدمين رغم أنه الرجال هابونا ولكن كان حنون على الـ الـ البنت والمرأة سبحان الله فحتى زوجتي بنت القاهرة بنت حفية مش محب الدين نشأت في بيت معين يعني في مستوى عندنا الصيد وكذا لما وجدت حنوه أبي كانت تتحجب في العجب على ما تسمع هذا الرجل الذي يقود القرية وهو الأخير لكن كان في منتهى الرقة وهذه الطبيعة أظن طبيعة الإنسان العربي م. يعني حتى في القبائل العربية التي نظن أنها كانت تهضم حقوق بعضها لكن البعض الآخر كانت تسمى القرى بـ بـ بـ والعظماء بعضهم بأسماء أمهاتهم نعم ف... ويتنادون بها ويتنادون نعم هل أعتبر أن القرية كانت منظومة قيم القرية كانت قيما كلها تمشي على قدميه. الله يعني مثال أنا كنت أرى بعيني نشأت في هذه القرية عزك الله الفلاح الذي يأتي راكبا دبته إذا وجد الوالد أمام الباب جالسا على كرسيه يهبط من فوق ينزل من فوق دبته ولد ليأتي ليقبل هذا كأب وهك... وهكذا كل الكبار في القرية الأخ الأكبر تقبل يده تقبل يده ك كالجد كالعم كالخال فهذا سبحان الله والعجيب ان أن التربية ما كانت في مدارس فقط احنا كان عندنا كلها أربع مدارس في في, في القرية أو كانوا مدرسين صاروا أربعة كان الفلاح الذي يسير خلفه عزك الله جموزته مربي إذا رأى خللا من ولد في الشارع ولو كذا وإذا خبر الولد أباه اثنى الأب على من, من صنحه صوت وكان أعرف جملة أسمعها كان يأتي الوال أب أي أب للمدرسة يقول للناظر انا أصبح اسمه مدير الناظر <تصفيق> أو المدرس كسر ونجبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فيشعر الولد أنه لمهرب له إلا من التربية قد يكون فيها تعدي أو أسريب التربية الحديثة حدثنا الحديث لكن أرى الكل داخل منظومه التربية لما دخل التلفزيون في الستينات دخل سنة ستين حتى في القرية كان يعني أو تأخر شوي طب بعد خمس أو سبع سنوات عن القاهرة فكان أبيض وأسود فكان الفلاحين لما يأتوا لمشاهدة نشرة الساعة التاسعة وكانت نشرة مشهورة جدا تعجبوا هذا الجهاز ويروا فيه أشخاص تأتي الفقرة الرياضية مم. فتطلع فيها لاعبات التنس فكان الفلاح الكبير في السن يضع يغطي أو يغطي ويقول يا ولدي الشيطان مشيت فانظر إلى مدى تلقي أو تقبل هذا يعني مما ليس الطرفة ولكن حقيقة في أحد القرى قال الخطيب ربما تضحك عليك ابنتك وتقول لك أنا أريد أذهب إلى الجيران لان ليس كل القرية عندها تلفزيونات أذهب إلى الجيران لمشاهدة المسلسل أو الحلقة أو شيء هي ليست ذاهبة للحلقة هي ذاهبة لمقابلة الحبيب كل المصلين في المنزل صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا, لا حبيب لهم إلا رسول الله هذه الفطرة هذه الفطرة هذه التي نشأنا عليه يعني أنا أرى والله تفاه يعني قد يعني أرى كما أقول دائما الحاملات للقيم وإن لم يحملنا شهادة الدكتوراه خرجوا لنا عمالقة صحيح وبعض الحاملات لشهادة الدكتوراه خرجوا لنا مدمنين هيروين أحاول الله ما يدعوني لأسألك عن إحدى حاملات القيم نعم وهي أمك رحمة, رحمة, الله. رحمة الله. أمك كانت حافظ القرآن نعم بفضل الله هل البيت كان حريص على هذا؟ هي تقريبا لها السبعة من الأخوات رحمة الله عليهم جميعا في يمكن اثنتان فقط على قيد الحياة مم. كلهن من الحفظة. ما شاء الله. كان ابوهن رجل رجلا صالحا. من نفس. الشيخ الله. محمد عبد رب. آآآ. قلنا نطلق على الشيخ لانه مش شيخ علم ولكن الشيخ زي والشيخ قبيلة أو شيخ, آه. آه أو شيخ شيخ بلد. آه عندنا شيخ البلد ده يعني. منصب لهم. منصب تحترمه الداخلية والدولة وشيخ البلد يعني هو كبيرهم. آه. فمشايخ البلد هؤلاء كانت لهم بصمة. وكان لها اربعه اخوه ذكور غير السبعه كلهم كلهم التحقوا بخناقه مدرسه الهندسه مش ليت هندسه كانت المصروفات رهيبه جدا كانت 22 جنيه ذهب آه. تدفع عشان يتعلم في جامعه فؤاد الاول قبل ما تكون جامعه القاهره فكان الناس يعتبروا هذا الرجل مجنون ان يدفع على هذه المبالغ الطائلة ليه يعني ما هم من يرعى عزك الله الجموس والبخرة فكان له ربما الجملة العجيبة يعني مدى انت امير وانا امير من يسوي الحمير ما لازم في واحد امير واحد يسوي الحمير يعني ترزيل ادوار يعني لكن اسره الـ ايضا الـ كانت اسره الاب لها الوجهة الاجتماعية كانت اسره الام لها السمت العلمي أيوة. الخلقي القيمي ماشي. حتى يضرب بهم المثل في القريه كلها تمام ب ب عبد, عبد ربها يعني يا الله سلاله عبد ربها هذه سبحان الله وكانت امره مدى ماثه خلقها كانت واضحه المعالم اذا زارتها لكن نجز صغارا بجوارها كانت اذا زارتها آآ ضيفه آآ تشوفي يا بنتي إن كان عندك كلمه طيبه قوليها هتشتكي من حماتك ومن أبو زوجك ومن اسرتك الله يرضى عليك يا بنتي هم حسنتين عندي مش عايز اضيعهم الله والله فكان جلس جلستها ليس فيها غيبه من حرب رمضان الى ان توفيت في 2005 من 73 يعني ميلاديه الى 2005 لم يراها احد ولم ارها انا في زياراتي الا فاتحه المصحف امامها لها ختمه كل ثلاثة ايام والله طول لا تعطلوني لا تعطلوني يا سلام يا سلام حتى في اخر لحظات وفاتها قلت لأخواتي ما كنتش موجود يعني ولها قصه لان انا كنت ما انزل مصر ايامها وما علمتوا بوفاتها خبأوا عني قيل انزل خشه علي يعني بالنزول فالذي اعلمني بوفاتها هي لا لا بعد اربعه ايام تقول يا ولدي انت موصول بالله كيف لا تعلم انني ميتة منذ ثلاثه ايام رحمة الله في اخر لحظات حياتها طلبت من ابنتيها ان يقوم بتحميمها ولبسها كانت تحب الريحه الزكيه وقالت منذ مدة ما قرأت سورة ياسين، فقرأتها ونائمها كذا إلى أن وصلت وإليه ترجعون وفاضت روحها. رحمة الله. لكن لكن حقيقة لم أسمعها غتابة إنسانة طوال حياتي سواء وأنا صغير أو أنا كبير لم أسمعها تنتقد إنسانا. <تصفيق> وكان إذا دخل عامل بسيط وحن عندنا مثلاً أرعاة الله المواشي وإلى آخره يدهم خشنة من العمل ونحن يعني متربيين برضو يعني رغم أننا في القرية كنا يعني في القرية والأبوية وأمي لا إحنا بيتك ونم بابا وماما كاننا من طائفة يعني يعني طبقة عالية <تصفيق> ال لما يدخل كان احنا صغار نتأفف من أنه مثلا يدخل يا جدنا نجلس على طان... فجلس ياكل فكان الاولاد لك... فكانت تلاحظ من بعيد مم. تقول خلوا بالكم ده متوضي ما سلام يعني يده طاهره بح... أنا ما زلت اذكر هذا يعني يعني تخشى انه يأتي في انفس يكون و... سبحان الله يقول ده انصات المتعد خلاص بطهر فكيف لك أن تعيب عنه فسبحان الله وسبحان الله إذا من ضمن كانت عندها سرعة بديهة غير طبيعية أنت تعرف الشيخ الشعر في سرعة بديهة. كانت مثل هذا تقريبا ومرة أظهرت أن كان زارتها طبيبة القرية بعد حرب رمضان في ثلاثة سنة, 3 سنة. سنة. ف... فكان لها يا خالة أنا السنة الماضية زرتك قلت اسنانك موجودة الآن سنة قلت خلعت يا أسنانك فكان لي أخي علي وأبو بكر كانوا الاثنين في الجيش وعلي كان تاه في صحراء يعني غاب في صحراء سنة مدة وبعدين الحمد لله يعني شاركوا في الحرب يعني آه. آه في الاحتياط وكذا، فاا تضحك مع الطبيب ولا والله بنتي من منجزات حرب أكتوبر. يعني على سنة. على التعابير السياسية. حفظ القرآن بالنسبة لها ولبناتي جيلها كان حفظ منهجي ولا في. البيوت؟ لكن كان بعض البيوتات من أسس البيوت أن يأتي إنسان يحفظ القرآن في البيوت. آه. آه. حتى دكتور فهد كان قبل عالم الراديو. الراديو في مصر من 1934 بإذاعة مصرية مكانش في بيوت فيها الراديو لأن, لأن أذكر أنا من مآثر الملك فاروق عشان برضو نذكر الناس نحن بنتكلم عن تاريخ يعني طبعا. كان محمد صديق المنشاوي كان يأنف أن يلتحق بالإذاعة ليقرأ القرآن فيه خشية أن يفتح المذياع على قراءة يوم الأربعاء من الثامنة إلى الثامنة ونصف مساء كل يوم أربعة خشة أن يستمع إليف الإذاعة على المقاهي أثناء ما الناس تلعب الطولة وهذا قد يكون من وجهة نظره استهزاء بدين الله بالقرآن المهم أصدر الملك قرارا بأن المقاهي لا تقدم مشروبا ولا طاوله ولا شيء أثناء قراءة الشيخ من ثمانية إلى ثمانية ونصف لا والله والله هذه يعني شوف لما تحوط الـ الـ يحوط الدين وناس قد تقول أنت لا علاقة لهم بالدين فأنا حتى في يعني أذكر في رمضان البيوتات الكبيرة في الريف كان يجيب واحد يصهر يصهر يعني بعد صلاة الترويح يروح يزوره كده في الخليج المجالس آه. والديوانيات وكده ونزور بعض وهم يزوروا بعض والشيخ يقرأ الشيخ يقعد ده عند مثلا عائلة الدكتور فهد فقط ع... يقرا القرآن بعد التراويح تقرأ رمضان جاعد عندهم جاء يجلس آه. يعني يمكث الشهر كله في إفطار وصحول وروح يصلي في المسجد ويرجة بس القضيه قراءة القرآن بالليل سلام. فيوعد ي... يقول لك ايه نسمع لي عشر عشر يعني ربع يعني يقرأوا ربع من القرآن آه. سبحان الله فهذا هو السمت العام للقرية اسمح لي بعد الفاصل أيضا سنتحدث عن حفظك أنت للقرآن كهل كان بسبب تأثرك بالوالدة صدر. أم صدر. ثمة مؤثرات؟ فاصل قصير ثم نعود رجوعا تبقى معنا. صفحات من حياتي. صفحات من حياتي. صفحات من حياتي. صفحات من, من, من حياتي. مرحبا بكم أيها الأخوة خوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا د. عمر عبد الكافي. أنت حفظت القرآن بسبب هذا الجو؟ كان حفظ القرآن في القرية ليس عملا يعني يشار إليه بالبنان عادي مم. ها يعني, يعني واحد حفظ القرآن يعني سوف الكتاب أو حد يجي بالبيت أو أو مم. يعني دي شيء يعني زي بيروح المدرسة يتعلم ألباء وينجح وينتقل من صف إلى صف يعني حفظ القرآن سبحان الله مم. بس في نقطة جعلت الإنسان في معيته في القرآن صغيرا الشيخ عمر الشيخ عمر ده مابش ما ما عمر ابو كام سنه الشيخ عمر ابو كام سنه اش عمر ابو 9 سنين و12 سنين و11 سنه فالشيخ عمر ده ما ينفعش يلبس شورت ويلعب حصه التربيه الرياضيه مع الأولاد الكوره ينفع الأولاد ما عندناش لحمامات ما سباحه ولا غير خنفيه ترعة بتاعه البلد دي فيها كل البكتيريا اللي في العالم والميكروبات اللي العالم. <تصفيق> تقريبا نصف الشعب المصري عنده التهاب الكبد الوبائي من السباحة في الترع في الترع مش ضد التيار ومع التيار بالامور الفكرية ده. فكنت استحي ان انزل الحمد لله رب العالمين حفظني رب العباد الصحية من انني لم لا اعرف السباح اليوم يعني سبحان الله. الله فالأولاد يخرجوا من المدرسة يحملوا ضوضا وانت الشيخ عمر شعيب يعني فبع فسمتي يعني يسر لي هذا الأمر آه. ليست لا طفل صغير وأنا ما زلت طفل علم أتعلم رغم السن وحفظتها في الكتاب ولا حفظتها في البيت لا تقريبا في البيت لأن خلاص كتتيب كان دورها قد انتهى, أو انتهى. في مطلع الخمسين خلاص, خلاص خلاص يعني ما جاءتنا ما جاءنا انقلاب يونيو إلا بتجفيف يعني معالم كثيرة وروح الدين الحقيقي يبدو أنه صناعة الثورة المضادة للدين الله سبحانه وتعالى كانت قد بدأت آه. يعني أذكر دكتور فهد في سنة 1906 عرض عقد في كاليفورنيا في ما أظن في أمريكا مؤتمر لظهور علم جديد في علم الناس اسمه علم الجهل والتشهيل يقصد به أو الفئة المستهدفة الطبقة الفقيرة، المعلمين في شتى المراحل إلى أساتذة الجامعة ثم طبقة التكنوقراط المحيطين بمتخذ القرار في 2006 احتفلوا بمرور مئة سنة على ظهور هذا العلم وجدوا بتاش. أن تسعين بالمئة من الشعب الأمريكي وقع تحت تأثير هذا العلم إذا كانت لا تجد في أمريكا للنقبة الإعلامية والملياردرات وانت أعلى هذا أنت عندما تسأل رجل الامريكي العادي تقول له السعودية أو ما سيقول لك في أي ولاية مكة يقول لك في ديترويت ولا في ما يدري ما يدري فيبدو أن دور الكتاتيب لما انتهى يعني حدث موجة قرية ثم جاء بعد ذلك بفضل الله ظهور للمعاهد الأساني الكثيره التي أقامها صحيح. الشيخ عبد الحميد محمود الحق وقال من كان يدرسك القرآن أنت؟ والله شوف لم يكن شيخا واحدا الحمد لله كان سبحان الله يتناوب علينا كأن احنا يعني هذا يكمل هذا وهذا يعني حكايه الاجازه على يد فلان لم تكن بهذا بهذه المنهجيه والعلمية وربما هذا اثر مش تاثير سلبي ولكن يعني على قضيه الاحترافيه يعني يعني انت لما تدرس على يد الشيخ معروف انك تاخذ عنده لكن حقيقة لم أكن وحدي أنا ولم يكن عدد بسيط بفضل الله سبحانه وتعالى الحفظة كانوا من الكثرة بمكان أن يعني أمر طبيعي أن يعني أنا عدم الحفظ هو الشهر عنك أنا أذكر أن الذين علموني في الست سنوات الأولى في مراحل التعليم كانوا ناظر المدرسة والمعلمين كانوا خريجي شيء اسمه معهد المعلمين كان بعد الميس... الاعداديه والثنوية كان سنتين ثم يصبح معلمين يصبحوا معلمين ولكن ما عندهم من العلم والثقافة والارتباط بالكتب الشرعية والدينية تعلو أي مستوى آخر من الذين تمنهجوا ودخلوا في الكليات المختصة هؤلاء تعلمنا على قديم وكانوا في المدرسة يقول لك عم الشيخ أحمد عم الشيخ عبد الفتاح ما كنتش لك عم أبوي, أبوي. المعلم. المعلم هذا ابويا أبويا الشيخ فلان أبويا شوف هذه الحميميه تمام اذا جاء اذا الصباح نتسابق انت تعرف في مصر بدل تقبيل الراس تقبيل اليد. اليد اه فسبحان. وتعلمت أنا تقبيل يد الاطفال من امي من خليت كل اي طفل تقبل يدي الله كان سبحان الله فهذه فتق... هذه مهمه في علم النفس رهيبه لغة الجسد يقول لك إذا قبلت يد الطفل تشعره من والحنان والحناء لا إله إلا الله فكنا نتسابق من يصل إلى الشيخ عبد الفتاح أولا أو أبويا الشيخ أحمد نظر المدرسة أبويا الشيخ احمد مرسي قبله وكان يعني كما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافحته كانما أخرج يده من جونة عطار كانت يد هؤلاء مليئة كانوا في العطور وكان رائحتهم زكيه يا سلام. وكان من المضحكات كان الشيخ عبد الفتاح هذا درس لي من الصف الاول للصف الرابع فكان في, في الشتاء دكتور فهد في ديسمبر وبرد شديد يقار تصل لن صفر م. يعني لو لو امطرت لا ثلجت سبحان الله فكان يعطينا حصه اضافيه قبل بدايه اليوم الدراسي تقويه تقويه في الحساب او في في اللغه العربيه وكلاهما فيها ضريه وكان خطاطاً ما انا تعلمت نقاء الخط والجمال من من هذا الرجل سبحان سلام. الله فكان يخرج الطفل مننا في الطفل الثاني والثالث ليكتب مثلا على السبوره الممتدة على الجدار كله سين حرف سين سين سين سين, سين ويرى كان يضحك و و و و ويرجع إلى الوراء هذا نازل يشرب من البحر <تصفيق> هذا, هذا أنت لم تضبط يدك وكان هو أحياناً لما لما يكتب وكان خطاط رهيب فينظر كده والله انه كالفضه المذابه <تصفيق> المذابة <الله. تصفيق> فال... فكان ال... يعني تشجيعه لمن يكتب شيئا صحيحا ان يضع ايده في... في جيب الجبه بتاع الشيخ لابد جبه اسرية حط ايد عبارة عن فرن <تصفيق> فبعد ايدينا الصغيرة ترتاح هذا الحنوب الله. كان الشيخ احمد مرسي رحمة الله عليه اذكره ورجلًا طويلًا ذو وجه مضي بنحية تعذيبة كان لا يتركنا نبري القلم الرصاص ب بأنفسنا يخشى أن أن يصيبنا من الموسى شيء أو ما قلش فيه المبراهم دي ما كان يشتري سورة الموسى فكان يخشى علينا في وجهته فيجيبه في شيء لتعب مغط وض يطلعوا كده بسورة والكما أصنع مع ابنتي فلانة خدتها لأن بنت زي بنتي زي أنا. هذا الحنوم أنت جافينه كيف نحب الكبار؟ وكيف نأنس للعلماء؟ وكيف نحترمهم؟ تلفهذ لو رأى لو رأى طال تلميذ منا الشيخ في الشارع بعد العصر لاستحى كما ترى بنت بكر ينظر عليها الآخرون ينهرب نهرب لأنها كيف لو هيبة؟ إلا أوجدنا في الشارع بعد العصر في بيت. ما دام ما فيش مسجد في بيت هذا هذا هذا هذا مجتمع هذا, الخير. هذا مجتمع الخير. طيب ايضا الاسره بخلاف الاب والام رحمه الله الاخوه هل كان لهم تاثير والله يا أخي اخي اكبر كان محمد عيد الدكتور محمد رحمه الله عليه كان نابغه متفوقا عبقريه آه. سواء في يعني ثقافته والذي حببني في القراءه آه. ما كنت اراه الا قارئا يا سلام. لم أكن أراه إلا قراءة أبناء الستة بفضل الله من الحفظة بين طبيب وصيدلي وقبطان بحري لابد قبل ما تدخل الجامعة يتم حفظ حفظه القرآنية ما مش مفيش دخول فحتى من الطرائف لأبناء أخي كان يسكن في الطابق في المنة أنت ذهبت إلى المنة الدكتور فهد وده. كان يسكن في الطابق الثامن فكان الأولاد الشيخ اللي حفظهم القرآن كان فوق الثمانين فيدعو الأولاد إن الكهرباء تنقطع عشان ما يطلعش في, الإيه في المصعد في أسنسير فالكهرباء تنقطع تمام؟ بعد مدة يجيون الباب يطرق والرجل <تصفيق> طلع على السلة مثابر <تصفيق> <تصفيق> فكان رحمة الله يجيد الثقافة الموسوعية جدا هو الذي حببني في كتب الشيخ الغزالي كنت لما, لما انتقلت إلى القائرة اصطبطت بالشيخ و... وبعدين كان متفوقا في كلية الطب وكان جراه متميز إلى أن ما نطلع عليه وأنا أسميه تاجر مع الرحمن يعني تاجر مع الرحمن الله فيما صنع في طبه مم. والله ذكر ربنا يعني جعل هذا في أبنائي صلاحا وتقوى وتفوق. أثر صح. عليكم هذا؟ أثر هذا لأنه كان قدوة وإحنا نعتبر الأخ الأكبر بديل الأب. مم. وكان يعني بعدما كبر في السن وعبر الستين كان ينزل هو يسكن المنيا القرية بعيدة بتاعت من سب خمس سبعة كيلو يأتي بسيارته الصباح بعد الفجر ليمر على كل أصدقاء ابي وكل ما عارف امي من الكبار اللي عايزه حقنه ايديها اللي عايز اللي عايز مش عارف سبحان الله يشتغل ممرض الله. ساعة ثم يعود الى المستشفى وكان كان مدير المستشفى هو ثبت اثبت لي ان المسلم كيف يكون ايجابيا الله. تعلمت منه ايجابيه العمل الاسلامي يا سلام. يا سلام. حقيقه وكان له اراء فذه نتيجه هو واضح الرؤيه والله كانت تعرض عليه أشياء أغرب من الخيال فرأينا فيه صمودا على الحق ووقوفا عند الحق يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أذكر من المضحكات جابوه مرة في بداية حياتي الطبية طبيب في القرية فاختار قريته يريد أن يخدم ابناء قريته مستش تابع الدولة فالوالد بيقول له أن عمك فلان اللي هو الضابط الكبير يعني ده بتاع الداخلية عايز منك تكشف عليه وتعطيه بس قال يجي في الطابور ويدفع تمن التذكاره للمستشفى المستشفى حكومي يدفع ويقف الطبور لما يأتي دوره إن احتاج أعطيه بعد يقول يا ولدي ما. يا ابني ما هناك وقت فالولدي أجدت أنا ولا يا ابني لا أستطيع أن أقول ماذا أقول ماذا ف تعلمت هذا من رحمة, رحمه الله, الله عليه. رحمه رحمه رحمه. عليه هل كان له دور في أن تختار دراسة معينة في مباعد وكان يأمل أن ألتحق بالطب أيوه مثله آه، آه، مثله لكن أنا كنت انس إلى الطب أيوه ما, ما مش مش مسألة نفسية ربما أنا أحب أهل الطب والأطباء الحقيقة بارك الله فيهم لكن أنا كنت عدد كبير من أبناء القرية كانوا يحبون كلية الزراعة لأنه كان في كلية زراعة أصلا في المينيا والبلد زراعية والبلد زراعية و... وهذا هو دور قريب من, من البيئة من البيئة وأنا أرى والله أعلم أن أكثر الفلاحين أكثر علما بالزراعة من أسد الزراعة أسد الثانيين أكاديميين <تصفيق> المينيا أيضا وهذا شيء عجيب التنوع في الثقافات فضلا عن التنوع الدين يعني عدد النصارى موجود في, في, في. المسلمين ومع ذلك عاشت حقبه من الهدوء والالفه والتعايش العجيب عندما لا تتدخل جهات معينه حتى من الدوله الحريصه على امن بلدها بين اللحمة الموجوده في البيئات المتوافقه الحقيقة انا كنت اشبه المنيا زمان بوجود الغير المسلمين فيها اولا هم ساكنين في بيت في غرفتين أو بيت فيه خمس غرف في اربع غرف للمسلمين وغرفه أخ... لغير المسلمين إذا دخل المسلمون غرفهم والآخرون غرفهم رفعوا الرايات التي هم تبعها يصلي المصلي والتآخر يفعل ما يفعل فإذا خرجوا إلى فناء الدار رفعوا علم المينيا أو علم المحافظة يعني الكل سواس يعني علم القرية علم ال... ديها أنا أسميه يسمونها في علم ال... في العلوم والفيزياء وإحنا الصغار يسمون الأواني المستطرقة كان يضع أمبوب في المعمل اللي عندنا نعم. أمبوب السطر. عرضي وأنابيب طلع منها مختلفة ما بين الواسعة والضيقة والمعوجة فإذا وضعنا سائلا في أي أمبوب استوت عند الجميع ليه؟ لأن القاعدة واحدة فالذين يدعون محبة الأوطان والذين يدعون الآن محبة الإسلام اقول لهم أنزلوا الرايات إذا كنتم تحبون الله ورسوله أنزلوا الرايات هو سماكم المسلمين من قبل تعالوا لنعود إلى حوزة الإسلام وهذه العناوين المختلفة لا مشاحت في الصباح يعني أنا أعتبرها وسائل دعوة دي جماعة إسلامية دول سلفيين دول سلفيين عامي طالما أننا داخل منهج كتاب والسنة على العين والرأس مم. درست التعليم الأولي كله في المينيا في المينيا لغاية الثانوية العامة مم. المدرسة الانتهبية التعليم في المنيا المينيا, المينيا الثانوية العامة بالمنيا كانت على كورنيش النيل من اجمل مناطق فانا انظر من الصف الدراسي على النيل وعلى الجبل وكان الحقيقه المنظومه العامه دكتور فهد محبه يعني شوف الجنه التي اهبط فيها ادم على خلاف المفسرين يعني كانت مجتمع حب دخل فيها ابليس حولها مجتمع عداوه نازلوا من الجنه الارض كانت مجتمع حب سولت قابل نفسه إليه أن يقتل اخاه تحول إلى مجتمع كراهي فالمجتمعات لا تقوم إلا بالحب وبالتقارب وبالتغافل حتى في البيوت والله دو رفعنا راية التغافل بيننا وبين بعضنا البعض لوصلنا إلى بر السلام لكن هل معقول أننا نبقى ذبابي الأخلاق أنظر إلى الذبابه واعزك الله لا تضع إلا على الجروح والقاذورات والنحلة لا تحط إلا على الرياحي وعلى الزهور والورود. فلنكن يعني يعني يعني عندنا ملة النحل أو صبغة النحل أو, أو سلوك النحل ولا يكون سلوك الذباب أثر فيك من درسك في المراحل الابتدائية والمتوسطة الثانوية؟ حقيقة ما زلنا كل مرحلة كان في بعض من المعلمين الحقيقة يعني غرسوا فينا. حب العلم اولا يعني انا اذكر الذي حببني في اللغة العربية جدا وملت اليها كان زوج خالتي كان عالم جليل خلال الشرع وقانون وله ما شاء الله ثمانية من ابنائه وبناتي كلهم اساتذة الجامعة كلهم ثمانية ما شاء الله خالتي هذه ما زالت على قيد الحياة التي هي ام بعد امي وهي تذاكر معه ما كان أنزوجه وأبوه طالب في كل الشرع فكانت تذكر معه <تصفيق> لوم الشرعية فصارت ما شاء الله عليه أبناء كذلك لقوة الله بالله منهم رئيس الجامعة ومنهم عميد الكولية لقوة الله بالله كان عاشق للغة العربية كان عاشق أزهري هو من بطن يعني أزهري آه. من الصغر وكنت ملتصقا به وكان تربيت أنا وابن خالتي الدكتور حمدي هذا ربنا يبارك فيه تحت رعايه الشيخ نجيب رحمه الله عليه وكان خطيب مفوع تعلمت منه أدب الخطابة وكيفيه عرض الموضوع وكان يا وكان في المقابل أيضا زوج عمتي الشيخ محمود العشره رحمه الله عليه كان عالما جليلا ودائره يعني الالاف تصل دي خلفه ومات فوق المنبر وهاد الله اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت ومات مات. هذا زوج عمتي هدى رحمه الله عليه أنا حتى سميت بنتي هدى تيمنا بهذه المراه حافظه القران الله فهؤلاء الحقيقه تركوا في اثار مش اثار انا ما زلت اتعايش بحياتهم يا سلام لان لان رأيت سلوكا انا ما ما سمعت كلامه صعي سمعت ورأيت ويعني و... و... من ضمن الطرائف العجيبة للشيخ نجيب برمض... رحمد تخفيف تعالى المشاهدين يعني ابن خالتي الدكتور حمدي هذا جاء لأمه خالتي يعني غسالة فول أوتوماتيك دي لها المنطع وكان أول, ما أول مرة, مرة تطلع أول مرة تطلع قال يا أمي الله يرضى عليك لا تضعي هذه الغسالة على احنا دايما الـ الـ في الريف يخافوا على الاتشينزا الثلاجه والغساله يجيبوا لها بتاعها باطار كده بالالومنيوم بعجل عشان ترتفع عن ايه الميه والصبا وكده لا امي دي عشان تعصر لازم تكون ثابت على الارض عشان هي بتتحق موتورها قوي خالتي ما, ما انت بعد ما مشي هو راح جابت الرجل قالوا تفص اعمل ده عايزهم حاطينها في في في الحمام تعالا بدأت تعسر السلك طويل فبدت تتحرك لأن البتاع فخرجت من من الباب هم <تصفيق> قاعدين في الصالة الشيخ رحمة الله عريف عنده جاي يعني رضواها فأنام أمورا فالسلوكيات هؤلاء الناس ونطقهم للغه العربية وتعايشهم مع اللغة العربية جعل اللغة عندي شيء أتذوق مم. فاكبيت مثلا ما دخلت الجامعة إلا كنت أحفظ المعلقات الله. اللي بفضل الفيت بن مالك بفضل الله سبحانه وتعالى المتون التي عشقتها كان الشيخ يقول لنا في المسجد ليس من الأحياء من لم يقرأ الأحياء فكنا نظن الحياء يجب أن يحفظ كالمصحف فكنا نحفظ سبحان الله، هذا يعني هذا الذين رأيتم عاشقين لللغة العربية هم الذين حببونا في اللغة العربية فهذه قربتنا أكثر من كتاب الله عز وجل لماذا لم تختار المعاهد الأزهرية والله أنا يعني ربما قدر لي هكذا لكن آه. أنا أصلا التحقت بكلية الزراعة اللي تبع جامعة الأزهر م. هذا فيما بعد فيما بعد لكن آه. لا لا ما ألتحق بالله كان في في الأسرة من التحقوا بالمعاهد الأسرية وكان في طبعا موجود معهد الأسرية بس مش في القارية ولكن في المدينة لكن ربما سبحانه وتعالى عودت بهؤلاء العلماء الفضلاء وبما أقرأ لأنه حببت إلى القراءة صغيرا حتى أن يعني إلى الآن من الله عز وجل يعني, يعني منذ الصغر وأنا في الجامعة يعني لا أقل من مئة إلى مئة صفحة يومين اشعر انني إن ما قرات شيئا يسا الحمد لله في أي, في أي فرع من الأرض مم. الحمد لله بس القرآن أعطانا يعني مقياس ماذا يعني يقتنع الإنسان به وماذا وبما لا يقتنع لأن معايشتنا لكتابات السلف وتاريخ السلف الصالح وما في كتاب الله عصمنا بفضل الله من الشطط مم. نعم إذن أنت أنهيت المرحلة الثانوية. الأولية كلها في الميني، ولم تنتقل إلى كلية الزراعة. لا. انتقلت إلى كلية الزراعة في ال... القاهرة. في القاهرة. أنا صح. الوحيد الذي ذهب إلى, إلى القاهرة. أختم الحلقة بس إذا تذكر أشهر من درس معك هذه المرحلة اللي هي المرحلة الأولية من المعروفين الآن. لا والله ربما هو ربما هم هم أفضل مني ولكن للأسف وضعته أنا تحت الضوء وهم يعني لو وضعوا تحت الضوء لاستفادت الأمة منهم لكنهم ما وضعوا تحت الضوء. متذكر منهم أحد يعني اللي عاش معك على الأقل ست سنوات أو أو أكثر يعني ربما فرقت الأيام كثيرا بين لكن أنا الحقيقة لما كنت أزور القرية في السنوات التي كنت أنزل فيها إلى مصر يعني على الود باقي معهم ومع أئلاتهم هم إلى الآن إذا جاءوا إذا القاهرة يزورونني إذا جاءوا إلى الإمارات أيضا أحظى بالزيارة ويشرفوني قبل دخولك الجامعة فيه مجموعة من الاحداث السياسية التي مرت على مصر نعم. هل كنتم تتفاعلون معها تؤثر في حياتكم أو من بعد لم يكون لا أكن يعني الوالد والوالدة كان مهتمين جدا بالجانب السياسي لأن الوالد يعني دوله دولة والأم كذلك كمراء مثقفة آه. في جيل الثقافة الرهيب أنا أذكر كانت تقص لنا عن جدنا محمد عبد الرب يعني كان يجيب لنا مجلة اسمها مجلة الحسان في, في الثلاثينات يقول اقرأوا كي لا تنقطوا عن الأخبار يا سلام. فهي يعني بي بي بي مجلة في قرية في التلتينات. هذا الوقت سبحان الله يعني فانا أذكر أن أحد السفراء العرب قال لي أنا أريد أن أزور المنية وانا كنت خلاص اصبحت إنسان يعني يعرفني الناس و... فذهبت به إلى فقال هل تسمح لي أن تستأذن والدة أن, أن أسلم عليها وأ... وأشكر هذه الأم الصالحة التي أنجبت هذا استأذنت اهلا وسهلا يتفضل فدخل فلما خرج قال والله كأني رأيته اميره من أميرات العصر الأول خلقا وسلوكا السفير هذا كان خليج السوربون كان سفير تونس في مصر لا لا. في هذا التعبير وثلت أنا لما تكلمت معها وجدت يعني إيه مخزونا ثقافيا عجيبا ما تخيلته الله. سبحان الله كانت تجيد تذوق الشعر وكان سبحان الله إذا سمعت شيئا حفظته واخذنا منها هذه فلقت من هذه الملكة الله الله الله. الله. أشكر لك فضيل الدكتور على أن نستكمل الرحلة إن شاء الله في حلقة قبل أهلا, أهلا بك بقي لنا محطات كثيرة أيها الإخوة والأخوات سنسافر في الحلقة القادمة إلى مصر كما يسمونها وهي القاهرة ونلتحق بكلية الزراعة ايضا هناك محطة مهمة في حياة الضيس سيتعرف بعد ذلك على حفيدتي العالم المعروف الشيخ محب الدين الخطيب كيف التقى بزوجته ثم تزوج حصل على الليسانس والماجستير في الدراسات العربية والسلامية والفقه المقارن مع شهادته في الزراعة ثم بعد ذلك تعرفه على شخصيات مهمة أثرت في حياته محطات قادمة بإذن الله سنمر عليها في الحلقة القادمة وأنتم على خير شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام